فاثت في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Al-Ladhi yuswusfi cddoori nas